ألم يأني من الذين آمنوا تخشى قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأني من الذين آمنوا تخشى وَبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ أَطْرَبُ لِلَّهِ قَلْبًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ تصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أناسا مثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ما وفي <تصفيق> <تصفيق> والله هو الله